بسم الله الرحمن الرحيم وَالْفَجْرِ وَلَيَالِ الْعَشْرِ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمُ الْلِذِي حِجْرِ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ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 121. إن ربك لبالمرصاد 122. فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما 119. إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا 110. كلا بل لا وَلَا اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين 111. وتأكلون التراث أكلا 129. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا 120. كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا 121. وجاء ربك والملك صفا صفا 122. وجاء